كتاب التوحيد بتعمين شيخ محمد ابن عبد الوهاب طيب وفتح المجد بتعمين يا محمد يا محسن ده يقرب اين الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يبقى جد تمام طيب كتاب التوحيد الاطل هو في اني نوع من انواع التوحيد اخ محمد بشيشع أقسام التوحيد يا شيخ أحمد كتاب التوحيد الأصل أنه بيهتم بأني نوع من أنواع التوحيد الثلاثة هو في الألوهية تمام كده؟ تمام جدا طيب حد يعرف يقول لنا الكتاب مقصن إزاي؟ طيب كتاب التوحيد يا خلنا اربع أقسام أربع أجزاء كده منفصل تمام؟ الجزء الأول منه اللي هو الست أبواب الأولانية وده بمثابة المقدمة مقدمة للكتاب الكتاب ما فيهوش مقدمة تمام؟ ولكن الشيخ محمد عمل الستة ابواب الاولى كأنها مقدمة للي حيقوله بعد كده في الكتاب فالستة ابواب الاولانين او الباب اللي هو باب باب اهمية التوحيد الباب التوحيد التاني فضل التوحيد وما من الزنوب باب التالت ها حد يبصر الفهم ها باب التالت لا، ده الرابع ها. تالت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب باب الرابع باب الخوف من الشرك باب الخامس باب الدعاء إلى شهادة ألا إله إلا الله الباب السادس باب تفسير الشهادتين بالراحة كده معنا الشيخ محمد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قالي الباب الأول أهمية التوحيد اهمية الموضوع اللي احنا نتكلم فيه تمام الباب الثاني قال لك فضل التوحيد ده ايه وما يكثر من الزنوب الباب الثالث قال لك ان التوحيد درجات فيه منه جزء اللي يحققه ده يدخل الجنة بغير حساب تمام وفي ناس حيدخلوا الجنة يوم من الايام اصابهم قبل ذلك ما اصابهم وبمينهم طبقات لا يعلمها الا الله اللباب الرابع قال احنا عرفنا اهمية التوحيد وفضله وكمان صفوة من حققوا التوحيد إيه جزائهم عند الله تبارك وتعالى طب ضدوا بقى باب الخوف من الشرك طب جميل بعد الإنسان ما يعرف أهمية الشيء وفضله وكمان المتميزين اللي حقق حققوا أعلى درجات التوحيد إيه يعني جزائهم عند الله تبارك وتعالى وما يضب ذلك من الشرك وقبحه وعاقبته من الخلود في النار يبقى لا شك أنه حيدعو بديه بقى يدعو الناس إلى التوحيد ده فباب الدعوة إليها شهادة ألا إليها لله فسؤال بديهي طب حد عمنات لإيه يعني فعمل بها في تفسير الشهادة اللي هو أهم أبواب الكتاب اللي فيه كم نوع من أنواع الشرك ها فيه كم نوع من أنواع أربعة اللي هما شرك الدعاء واحد وشرك شرك شرك الحاكمية والولاء والبراء والمحبة تمام كد بعد كده ده قسم الأول من الكتاب بقي ثلاث أقساس القسم الثاني هو أكبر أجزاء الكتاب اللي هو باب أو جزء في مجموعة أبواب في الشركيات الظاهرة الزبح والنذر وغير ذلك تمام؟ الربع الثالث من الكتاب باب في الشركيات القلبية في في التوكل والمحبه والخوف والرجاء الجزء الرابع من الكتاب الاخير جزء او مجموعة ابواب في الشركيات اللفظيه لا تقل يعني ملك الملوك او قد القضاء او لا تقل عبدي وامتي ولكن قل وهكذا تمام الربع الثاني اللي هو الشركات الظاهرة ده اكبر اجزاء الكتاب الربع الثالث الشركيات القلبية الربع الرابع الشركيات اللفظية تمام <تصفيق> ربع الثالث أبقى... اه ده فرشة كده عشان اهمية اللي احنا هنتكلم فيه بقى طيب. اه... حد يقدر يقول لنا شوف الاسلام دون هامية بيقول القرآن كله توحيد كله طب ازاي حد يعرف يفسر لنا المقوله دي شكلك عارف لا ما تفهمونيش المقوله قول لي يعني ايه تمام ال كل كله عباره عن يا اما أهمية التوحيد وكلام عن صفات الله تورك تعالى وتوحيد الربوية وتوحيد الأولهية أو جزاء من وفع بذلك او عاقبة من إيه؟ من لم يوصي بذلك ودعوة إلى الانتسام بهذه الأمور او دعوة إلى فعل بعض العبادات زي الكلام على تفاصيل الصلاة وغيرها او الوضوء وكده ودي من لوازم التوحيد إن التوحيد يبقى لازم تسمع وتطيع حطيع في العبادات فالقرآن كله عبارة جاء ليرسخ التوحيد طب الرسل جاءوا يوسقوا في الناس نوع من أنواع التوحيد الثلاثة التوحيد ربوبية ألوهية وأسمعه صفات الرسل جاء لكلام على أن نوع من أنواع التوحيد الثلاثة الألوهية لأن القسمين الثانيين يعني موجودين في اكثر الناس بقدر هم لو وجدوا كاملين هيستبعدهم لا وجود توحيد الايه ولكن آه يعني آه نفيهم النفي التام لا يكون إلا من قله قليلا من البشر ويعني على والكلام ده مخالف للعقل ان انا الاله وانا اللي بخلق طب اخلق وريني ما يعرفش يتكلم فيها طب أحيي هذا واميت فلان ما يعرفش يعمل كلام ده فالتوحيد الربوية وتوحيد الأطماء والصفات قبول الناس ليه سهل المشكلة كلها كانت في إيه؟ في الألوهية وهو أول مشكلة حدثت بعد القرون اللي هي كانت على التوحيد في قوم نوح عليه السلام كانت في إيه؟ في الألوهية تمام؟ تقربوا للأصنام أو اللي هم كانوا الأنصاب اللي عملوها على شكل أهل العلم الاسفرخين عندهم تمام الباب الأول قال وقول الله تعالى اللي هو باب هميز التوحيد وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدو وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالولدين إحسانا آخر الآية وقوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إلى آخر الآية الآيات قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله أن هذا صراطي مستقيم الآية وحديث معاذ بن جبل كنت رضيس النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله رسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فاتكلوا وقال فيه مسائل مسائل الكتاب عبارة عن الفوائد المستنبطة من الأحاديث والآيات والآثار اللي وردت في الباب فصح أن انت تقرأ الـ الـ المسائل دي وتحاول تفهم كل مسألة معناها إيه وإيه دليلها من الإيه من المتن تمام؟ اللي يحفظ كتاب التوحيد هيبقى معامل ده غنية جدا جدا في الاستدلال في العقيدة فالحفظ كتاب التوحيد ده أمر ممدوح أمر مرغب فيه مش هنجيبه على الاخوة ولكن يعني اللي عايز فعلا يبقى متين يحفظ متن كلاب التوحيد وسهل ليه؟ لانه مشكلان بيتحفظ لا ايات واحاديث فالمسألة ايصر في الايه؟ في حفظه اه حضرتك انا عايزة تنسى شوية ان انت مدرس في اللي بتوع التجارة ومسئلة المنافسة والبراشيم اللي بتعينوها دي استى اخر ايام <تضحن> <فاينيل> الامتحانات <فينال فينال تضحن> عشان الناس تخدش الفاينال نايش الفاينال بيرشان عشان الناس تخدش بالامتحان لا حواق انساهم معنا شواز طبعا انا هقولك كيفية الاسئلة ازاي هتسيل بقيت الباب وازافر كيفية الاسئلة ازاي دا لا الوابع يعني دا بجد انا بخش انا بخش مشكلة عنه في العقل مشكلة ايه لان انا ببقاش حالف وبيكي الاسئلة في الكثير ازاي انا ممكن ايبقى فاني مش عالك انا هستأل الجلاك ماشي هنقومي ان شاء الله ايه ممكن تبني انتحراتك من ايه فزاكت <تصفيق> اخ عالي الدلاج همه موه بجيش فعه اخ عالي دلاج اصكر واحد انا هريت امتحانات في كتاب التوحيد اللي حياخد الامتحانات اللي عندي اخ عالي انا استحلقى عرف اطلع برها انا اجبتها لكم ما عرفش اصل يعني كان ايام ايام بقى زمان كنا بنجي للناس وحيد فكت بتجيل وحده في البيت ماشي فبقى كان يعني ايه كده يعني فكت الباب ورايح جاي وكده فإن شاء الله ياخد المتحانات هناك وكتبه تحتها كده وكتبه حاجات يعني دعوية تحت وتبعها في تابوك اه نعم <تصفيق> قال وما خلصوا الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلصوا الجن والإنس أي كل الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون والعبادة عبادة ثانية عبادة اضطرارية وعبادة اختيارية ن goal objetivo مثال على العبادة الاضطرارية يا شاكر نسال أحمد عبد الرحيم العبادة اضطرارية واختيارية نسال على العبادة اضطرارية أيوة ماشي جميل ميلاد الإنسان وموته ومرضه وشفاءه ونبضات قلبه اه انت مربوب فيها لله غصب عنك انت عد فيها من الجهة ان انت ملاقش فيها اختيار عشان كده اسمع اضطرارية عشان كده كل الناس عبيد لله حتى الكافر ايه اللي هو مربوب فيها مقهور <تصفيق> تمام الله ربه فيها بغير ارادة منه عشان كده لا عليها اجر مثال على العباده الاختياريه محمد سعد العبادات المشروعه كلها زي وما خلق قلت الجن والانثا إلا ليعبدون تمام كده اهل العلم اختلفوا في الايه دي هل الحكمه في الايه حكمه شرعية ولا حكمه كونيه ده يخليني اصلا اسال سؤال ثاني ايه هي الحكمة الشرعية والحكمة الكونية العريف ولا نأجل لا لسه نقص ايه ماشي تمام كده يحبه الله دارك تعالى قد تقع وقد لا تقع يجب أن تقع ولكن لا يشترط فيها المحب تمام. الآية هنا بقى حكمة كونية ولا حكمة شرعية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أهل العلم اختلفوا فيه تمام في ناس فهمت أن الحكمة منها كونية فيبقى قال لك كونية يبقى لازم تقع تفسروها بالعبادة الإيه؟ الإضطرارية تمام والراجح أن هي ان هي الحكمة فيها شرعية تمام فيحبها الله سبحانه وتعالى ولكن قد تقع وقد لا تقع لذلك العبادة هنا المقصودة العبادة الاختيارية تمام اه اه اه اه اه اه اه قول علي ابن أبي طالب إلا لآمرهم بعبادتي وأدعوهم أن يعبدون تمام؟ إلا لي يعبدون يبقى احنا لما هنيجي نتكلم على الايه دي بنتكلم فيها على على عده امور اول حاجه الحكم فيها شرعيه ولا كونيه ثاني حاجه مين المقصود بالجن والانس كل الجن والانس ولا مؤمنين الجن والانس بس وده هينبني على تفسيرنا للايه اصلا هي حكمه شرعيه ولا حكمه كونيه اللي هيفسرها كونيه يبقى حي... هيقول هي قصيره على المؤمنين اللي هيفسرها الحكمه الشرعيه ده الراجح هيقول لا هي المقصود بها عموم الايه الجن والإنس. وإلا ليعبدون لم هنا لم ايه ولا, ولا لم التعليل اه لم للغايه للهدف المخلوق من اجله الجن والانسان تمام اا الشعر اللي بيقول ندو للموت وابن للخراب يعني خلفوا علشان أبنائكم تموت وابنوا عشان بيوتكم تخرب تمام؟ دي يعني الهدف منها ان هو الناس فعلا فعلا بينجيبوا الأبناء علشان في الآخر يموتوا ولا ده المقصد هل لام, لام التعليل او اللي هي الغاية ولا اللام التانية بيسموها لام الايه لام الايه لام التعليل لام <تصفيق> لا لا. المقال أنا مش فاكر بقى اسمها في عنائة المقال إنه هو مقاله كده تمام كده فلده للموت يده للخراوي يعني مقال المولود هيموت ومقال البناء هيخرب تمام طيب في الآية ليكون لهم عدوا وحزنة قال لي فرعون اتخذ موسى عليه السلام علشان يسعدهم ولا يحزينهم طب يكون لهم عدو وحزن طح هم كانوا عارفين أن يكون لهم عدو وحزن طيب اللام دي فيها نوع جهالة الـ الـ الـ بيبقى فيها نوع جهالة باللي هيحدث او فرعون اللي هو فرعون وزوجته أو فرعون بالأخص ما كانش يعرف هيبقى نهاية المآل ايه تمام فإلا ليعبدون إلا هنا يعني تعليج أو الغاية والهدف من خلق الجن والإنس مش إن دانا ألهم إن هم خلقوا ليكونوا كذا وكذا لأ لم يخلق الجن والإنس ليكونوا ليكون مآلهم مقال العبادة ان هي نتيجة من غير فعل كده جده حيبقى كده زي اللي بيتولد حيموت من غير اراضة منه من تمام لأ لأ ماشي بس يوم ما أخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة في الصرق أهل العلم بالعبادة الإيه؟ وده الراجح العبادة الإختيارية تمام؟ فلو أنا قلت الآية كونية ح... ح... لازم خصصها بالمؤمن بس لأن الكفر ما عبدوش لا ما... ربنا تبارك وتعالى خلق الناس عشان ي... يتعبدوا العبادة الإترارية مش ده الراجح مش مش مش مش مخبول أصلا إن هي ده الغاية من خلق الجن والإنس الميلو ان ربنا يخلق ناس يفعل فيهم افعال لا اراده لهم فيها بعيد عن حكمه الله تبارك وتعالى الايه لو فسرناه بتفسير هون هو ايوه انا بقول هو ينفع يكون ربنا تبارك وتعالى خلق الناس ليكونوا عبيدا العباده الاضراريه نعم، نحن نتكلم عن الرابح هو أصلا خلاف من أهل العلم ده يعني في المسألة فيها أقوال كتير لكن الراجح فيها أن الحكمة شرعية وأن العبادة المقصودة العبادة الإيه؟ والتفنية. وده كلام عادي من أبطاب رضي الله عنه لا، سيقول أنها كونية سيخصصها بمؤمن الجن تمام؟ يبقى احنا قلنا الايه دي بقى عشان الخلاصه السريعه كده الفاينل بتاع الافكار نتكلم فيها عن ايه الحكمه وبنتكلم فيها هل المقصود كل الجن والانسه ولا بعضهم تمام كده وعن اللام وعن العباده المفروضه الاضراريه ولا الايه ولا الاختياريه ال الايه اللي بعد كده ولا قد بعثنا في كل امه الرسوله ان نعبد الله ونجتنب ايه معنى كلمه امه معنى امه المقصوده هنا في الايه الجماعه الكبيره من الناس تمام ولكن كلمه أمة لها معاني ثانيه حد يعرف يقول لنا معانيها الدليل كان ام تمام معنى ثاني كلمه امه فترة وذكر بعد أمة يعني فترة من الزمن في معنى ثاني ملة ها. على ملة و... على أمة وإن على أسر منهم ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن أعبدوا الله يعني كلهم اتوا يعني الدعوة الى عبادة الله تعالى واجتانبه التغوت التغوت اللي هو اه اه اه. طغة في اللغة يعني جاوز الحد تمام والتغوت زي ما ابن القيم عرفه كل ما جاوز العبد به حدة العبد هي الحد كده فالحاجة اللي يتجاوز ديها الحدود تمام اللي تخليه يتجاوز الحدود دي هي دي التغوت طيب التغوط بقى كل ما ايه ما من دون الله وهو راض تمام كده طيب لو كان غير راضن يبقى مين التغوط الشيطان الذي دعا الى عبادته تمام طيب ولقد بعثنا في كل امة رسولة طيب اما الاهل الفترة اه اهل الفترة مش جماعات افراد تمام طيب رؤوس التواغيت خمسة ها الشيطان لا بالراحة علي ليه الشيطان طغوت لان حد العبد ان يعبد الله ويدعو الى عبادته فهو دعى الى عبادة ايه فجاوز الحد فهو طغوت ده الشيطان الطغوت الثاني الايه الحاكم بغير ما أنزل الله ليه؟ لأن حد العبد أن يكون حاكماً مشارع الله محكوماً به متحاكماً إليه تمام كده؟ ما هو هيبقى راضي لو, لو راح حكم إليه راضي بيه. يبقى حاكم به محكوم به متحاكم إليه فيبقى لما يتجاوض حده ويحكم بغير ما أنزل الله فهو تغوض ثالث المبدل الحاكم المبدل وهو مثله الرابع الساحر لانه لانه بيدعي ما ليس له الايه لا لا بقول الكاهن ان خامس الكاهن ليه بيدعي علم الغيب تمام كده طيب الآي اللي بعد كده وصدق ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما بلونا عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه دلت الايه على ان اول الاوامر الايه دعوه التوحيد كانت يعني التوحيد الا تعبدوا الا اياه والآية فيها يعني دليل على عظم مكانة الأبوين في الشرع لحمه الله تمام وبقية الآية ال ال ال مشروحة في الكتاب شرحة كوي وقو الله تبارك تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيضا فيها الدعوة إلى التوحيد وقو الله تعالى قل تعالى وقتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فيه أن أول المناهي النهي عن الشرك أول أوامر الأمر بالتوحيد لعظمه وأول المناهي النهي عن الشرك لخطورة يعني الـ الـ الـ الـ هذا الفئر الحديث اللي معنا الاخير اللي هو حديث معاس ابن جبل كنت رضيهه النبي صلى الله عليه وسلم كنت رضيسا النبي صلى الله عليه وسلم على حماور فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله رسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا في جواز الارداف على الدبه وفي بعض الفوائد اللي في الكتاب اللي يهمنا اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا شيء وحق حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيء وحق على الله الا يعذب من لا يشرك به شيء هذا الحق من بدء ايجابه الله تبارك وتعالى هذا الحق عنا الله اكبر الله اكبر قال وما حق العباد على الله حق العباده على الله فسر بانه المتحقق وقوعه تمام وقال شيخ الاسلام ان حق العباد على الله هو استحقاق انعام وفضل الله عز وجل هو الذي تفضل به هو الذي جعله حقا عليه كما أنه هو الذي حرم الظلم على نفسه هو الذي اوجر على نفسه ذلك وليس استحقاق مقابلة مش الانسان لا يستحق يعني الأمر ده كيعني شيء في مقابل شيء وفيه أدب من سئل عن شيء لا يعرفه قال الله ورسوله أعلم والله ورسوله أعلم تقال في الأمور الدينية أما في الأمور الدنيوية فيقال الله أعلم فقط خصوصا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركو به شيئا وَحَقُّوا لِعْبَادَ عَلَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ أَمَلَّا يُوشِرِ كَبِيرٍ شَيْئَةٍ قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس فيه استحباب البشارة وقال لا تبشرهم فيبتاكلوا ففيه جواز كثمان العلم الزائد للمصلحة العلم الأساسي أن يجب عليك التوحيد أما فضل الأمر ده ممكن لو بعض الناس علموه يعني يتكل على هذا الامر على لا اله الا الله فلا يسعى للطعام طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال المعاذ لا تبشرهم فيتكل ومعاذ رضي الله عنه اخبر بهذا الامر قبل موته تاسما تمام طب هل المعاذ رضي الله عنه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن قول هذا الكلام لمن ايه يتكل والا إن ربي صلى ما أخفهوش عنه هو شخصية وعند موته حتى لا يموت ويندرس هذا العلم فبلغه للصحابة رضوان الله تبارك هالعليه قال فيه مسائل حكمة من خلق الجن والإنس إيه الحكمة من خلق الجن والإنس العبادة البليل من من ال... وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون لا بس ده الفهم الفهم الحديث ان انا وصلنا قال لي معاذ صح وما خافش عليهم الاتكال فلما اقول لاتبشرهم فيتكلوا يبقى مين اه لان معاذ رضي الله عنه عرفهم ومش هيتكل فاللي مش هيتكل على الامر ده يرغب فيه عشان كده احاديث اللي فيها الرجاء لا تقال الا لمن لا يتكل عليه وكذلك أحبيث الخوف لا تقال للخوف يقعد عن العمل أن العبادة هي التوحيد وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون يعني لوحدون لأن الخصومة فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في, في العبادة التي هي توحيد العبادة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى ولا أنتم عبدون ما أعبد وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فتم التوحيد عباده فمن لم يوحد الله لم يعبده ولو صام النهار وقام الليل تمام الحكم عشان كده في بعض الـ الـ الـ الـ الامم الكافره لها عبادات وطقوس تفعلها لا يعني عندها لا يسمى عبيدا لله لانهم لم يوحدوه الحكمه في ارسال الرسل دعوه الناس الى التوحيد الـ الـ الدليل تمام, تمام أن الرسالة عمت كل أمة في كل أمة أن دين الأنبياء واحد ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة وكل الرسل قالوا أن أعبود الله المسألة الكبيرة أن عبادة الله تحصل إلا بالكفر بالطغوط والآية ولقد بعثنا أن الطغوط عام في كل ما عبد من دون الله نفس الآية عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في صورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل اولها النهي عن الشرك الآيات اللي بعد كده في صورة الإسراء المسألة الثانية عشرة التنبيه على وفية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته اثر ابن مسعود معرفة حق الله علينا حديث معاز بن جبل قال لنشرك به شيئا ومعرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه إن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة اللي هي معرفة فضل التوحيد تمام جواز كتمان العلم للمصلحة الراجحة استحباب بشارة المسلم بما يسره الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض في الفضل فقط فضل العلم تواضعه سوافهم لركوب الحمار مع الإرضاف عليه جواز الإرضاف على الدبة طبعا بشرط عدم المشقة صديلة معاذ بن جبل رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أنه لا يتكل على معلم من رحمة الله عظم شأن هذه المسألة اللي هو فضل التوحيد لذلك خاصة صلى آآ يعني معاذ به إن شاء الله من المرة الجاية حنق لا. آه حنقرأ آه الباب تمام كده وهنقرأ وهنت... الأحاديث والآيات الموجودة ومش هنتكلم إلا على ما يخص التوحيد يعني مثلا كلام عن بيري والدين او غيره لأ هنتركه وحنشرح شرح عشان الناس ما تملش وما تزهقش وما تحسش الناس تيجي عرفادي فإحنا إن شاء الله هنشرح هنشرح ولكن هنشرح القضايا المثبتة بالعقيدة والمسائل هنختار من المسائل اللي هي المسائل الغامضة الغير مفهومة الواضحة صريحة أي حد يعرف يجيب الرابط بينها وبين الآية من الكتاب مش هنشرحها ونصيحة مني قرأوا شرح المسائل في القول المفيد ده الكتاب يأكد يكون الوحيد اللي شرح مسائل الكتاب التوحيد فالشيخ بن عثمين جزال الله خير يعني شرح المثال دي فابقوا اقرأوا المثالة ديت والفايدة اللي تلاقيها عجبك انقلها اكتب التوحيد عندك <تصفيق> او احنا ان شاء الله هشرح تمام كده ولبقت النفوس الشرح اتسأل اسئلة يعني من باب التعاون يعني او تنصيف الزهن او كده <تصفيق> ايه نبقى جزاك الله خير عشان بس انا الشرح ما يبقاش باقي يسال بس الواحد ما حضرش ده يحس بملل او كده ان شاء الله هنشرح شرح ولكن هنكتفي بالمقصد من الايات ليه الايه حاطه هنا هنشرح المغزى من الايه لكن غيرها من امور التفسير وكده مصنحه في الكتاب اصلا مش هنا تمام اشمعنى كلام ربنا فهمك الشده اللي من دولي احنا